يا من أجبت دعا نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون يا من أجبت دعا انتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا بقولك كون يا من أمرت الحوت يلفظ وسترته بشجيرة اليقطين يا ربي إنا مثله في كربة فرحا عبادا كلهم ذنون يا من أمرت الحوت يلف يونسا وسترته شجيرة يقطيني يا ربي إنا مثله في كرباته فرحا عبادا كلهم ذنوني فرحا عبادا كلهم ذنوني